في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم قَبَوًا ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَطَرْنَا الْأَرْضَ شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحداق ظلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصال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 ترهقها خجرا اولىك هم الكفرة فجرا